بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاريات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب 111. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب 113. ذحورا ولهم عذاب واصب 114. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 118. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون 110. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اينا لمبعوثون او اذا كنا اولون قل نعم وانتم داخلون فانما هي جذره واحده فاذا هي ينظرون وقالوا يا ويلنا شُورَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 119. علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد لا سرر متقابل 119. وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال كَانَ إني كان لي قرين يقول لمن المصدقين 119. فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن لا تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين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 فإنهم لآكلون لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء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 119. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 110. وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين 113. إنا كذلك نجزي المحسنين وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكَانَ آلِهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 123. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 124. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي 124. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حنيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى على ما تؤمر ستجدني شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين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 124. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 125. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم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 121. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا 117. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين 119. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين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 119. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 111. فمتعناهم إلى حين 112. فاستفتهم ألربك البنات وله 122. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 123. ولد الله وإنهم لكاذبون 124. البنات على البنين ما لكم كيف أم لكم سُلْقَانُو بِيْن فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبَاءَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 121. وَمَا وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين 123. من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 126. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين عباد الله المخلصين 129. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 112. إنهم لهم المنصورون 113. وإن جندنا لهم الغالبون 114. عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون 119. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين 111. وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين